116. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير 117. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعرنون 118. إنه عليم بذات الصدور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 في ستة أيامه وكان عرشه على الماء إلى بل وكم أيكم أحسن عمل ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر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 انه لا يئوس كفور ولئن ادقناه نعما بعد ضراء مسه ليقولن ذهبت السيئات عني انه لفرحم فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحاته لائك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أي يقولوا, يقولوا لولا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 أفمن كان على بينة من ربّه ويتلّه شاهدٌ منه ومن قبّله كتاب موسى إمامه ورحمة أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُوْفِ مِرْيَةً مِنْهُ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 ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون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 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده وأتاني رحمة من عنده فعمية عليكم أن ألزمكمها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه ما لا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكنني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يأتيهم الله خيرا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 قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليهم لؤم من قومه سخرو منه قال ان تسخروا منا فاننا نسخر منكم كما تسخرون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 قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء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 وَيَا طَوْمِ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُبُو إلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَا أَعْلَيْكُمْ مِدْرَارَ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إلَى قُوَّتِكُمْ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَّوَلُوا مُجْرِمِينَ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 أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من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 ما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمه منا برحمه منا ومن خزي يومئذ إذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين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 ولمَّ جاءت رسولنا لوطا سئ بهم وضاق بهم درع وضاق بهم درع وقال هذا يوم عصيب وجاه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات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 ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ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 عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاق أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد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 وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء التي يدعون من دون الله من شيء إلا مما جاء أمر ربك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 وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْدُودٍ فلا تك في مِمَّا مما يعبد مَا ما يعبدون كَمَا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاخترف فيه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 فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا, إلا قليلا من من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين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 وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله